الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمع اليوم السؤال الثاني عشر من أسئلة الأجربة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة للشيخ صالح الفوزان حفظه الله يقول السائل هل هذه الجماعات تدخل في الاثنتين وسبعين فرقة الهالكة؟ فأجاب الشيخ نعم كل من خالف أهل السنة والجماعة ممن ينتسب إلى الإسلام في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان فإنه يدخل في الاثنتين وسبعين فرقة ويشمل الوعيد ويكون له من الذم والعقوبة بقدر مخالفته الحديث عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحد وافترقت النصارى على 72 فرقا كلها في النار إلا واحدة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقا وعلى على 73 فرقا كلها في النار إلا واحدة قالوا بنهي يا رسول الله قال الجماعة وفي بوايا قال ما أنا عليه واصفا هذا هو الحديث أهم أمر أمر في فهم هذا الحديث هو التفرقة ما بين أهل الحق وأهل الباطل أهل الباطل هؤلاء قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهم يستحقون دخول نار جهنم وأهل الحق بين أنهم إذا سلكوا هذا المسلك والتزموا به أنهم لا يستحقون دخول النار لأجل هذه المسألة ويسبب الفرقة والاختلاف وقد بينا الضار في جعل الشخص من أهل السنة والجماعة ومتى يخرج عن أهل السنة والجماعة في التعليقات السابقة فمن خالب أصول أهل السنة والجماعة مما كان عليه السلم الصالح رضي الله عنه فهو من الفرق الهالكة وليس من أهل السنة فيكون مستحقا للعقاب فلذلك يحرص المرء على أن يكون متابعا لكتاب الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمنهج الصحابة ومن اتبعهم بإحسان إذا أراد النجاة فبذلك يكون من الفرقة الناجية من الطائفة المنصورة من أهل السنة والجماعة من أتباع السلف الصالح رضي الله عنهم السلفيين من أهل الحديث هذه كلها اسماء لجماعة واحدة وردت السنة ووردت الآثار عن السلف بهذه التسمية فلذلك تسمى بها أهل السنة والجماعة فمن أراد النجاة فلينزم قصول أهل السنة والجماعة وليتعلمه يدرس كتب الاعتقاد يدرس كتب الاعتقاد إذا كان قادنا على الوصول إلى كتب السلف لشرح السنة لللا لكاء أو الشريعة للآجر أو السنة للخلال أو السنة لعبد الله من أحمد أو التوحيد لابن خزيمة أو من شابه من هذه الكتب فليدرسها وليقف عليها وليكثر من النظر فيها وإذا لم يكن قادرا على ذلك فليستعن بكتب علماء السنة من المتأخرين الذين صاروا على نهجي الأولين كالعقيدة الوسطية لابن تيمية هذه العقيدة كتبها ابن تيمية على منهج السلف الصالح وكان يقول هو نفسه كان يقول العقيدة لا تؤخذ عني ولا عن من هو أكبر مني إنما تؤخذ من الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف العموة هذا حق لا شك في ذلك وهذا ما يميز أهل السنة والجماعة ما عندهم إنسان مقدس إنسان منزه عن القطأ بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علماؤهم يحبونه ويحترمونه ويعرفون لهم قدرهم لكنهم في جميع مسائل الدين لا يأخذون إلا بما دل عليه الدليل الشرعي. لا يتعصبون لأي أحد منهم كائنا منك فالحق لا يعرف بالرجال وكما قال الإمام مالك إنه قاعدة قول الإمام مالك هذا قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم فما عندهم عالم منزه عن الخطأ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يخطئ في التشريع لأنه معصوم عن الخطأ في التشريع فكلامه وحي من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لذلك يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ولا يأخذون عن بعده عن شخص معين كل شيء أبداً هم بشر يخطئون ويسلمون يدركون أشياء وتفوتهم أشياء حتى بعض الصحابة كان أحياناً يفتي في أشياء وتفوته أحدهم فيفتي بخلافهم لأنها فاتتهم لم تقلم تصلهم إذن والعلماء جميعا على هذه الطريقة لكن نلزم منهج السلف الصالح ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه ما اتفق عليه السلف الصالح رضي الله عنه وما وما لا يعرف بينهم فيه خلاف ننتزم به ولا نخرج عنه كي نكون من الثرقة الناجين أما الفرق الأخرى فاختلف أهل العلم هل يدخل فيها من هو في الأصل يصدق بالشهادتين لكن ارتكب أصلا مكفرا فكان كافر فهذه الفرقة تكون كافرة مثل ولا تجعَنية، ولا الصوفية الذين يعبدون القبور، ولا الشيعة الذين يكثرون الصحابة ويعبدون القبور ويدعون أن القرآن محرف، هؤلاء يدخلون فيه. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاثة مسلين فرقاً. هؤلاء غير داخلين أصلنا وكافر ليش من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة أو ستفترق أمتك. فميز وفرق بين اختراق اليهود والنصارى وافتراق أمته صلى الله عليه وسلم فقال بعض أهل العلم المراد بأمة أمة النجاء يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسلمين فقط فيكون بذلك على هذا التفسير الثاني أن من كفر الفرق الكافرة لا تدخل بهذا الحديث أصلا هي هذه كافرة فلا تعد من الثنتين وسبعين فرقا وإنما تعد من الثنتين وسبعين فرقاء الفرق المسلمة كالخوارج والمرجئة والقدرية غير الغلاة لأن الغلاة كفار باتفاق أهل العلم لأنهم ينكرون العلم أما غير الغلاة فليسوا كفارا فيدخلون في هذه الفرق ومعنى دخولهم للنار أنهم إذا ماتوا على ذلك كن تحت مشيئة الله إن شاء الله وعذبهم وإن شاء الله يعذبهم وإذا دخل النار لا يخلدون فيها هذا معنى كونهم من المسلمين لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولا يلزم بعد هذا كل أن يكونهم أكثر الأمة حتى وإن كثر عدد الفرق فيعني مثلا ممكن تكون فرقة واحدة عددها عشرة آلاف وممكن تكون 270 وسبعين فرقة كل فرقة فيها خمسة أيهم يكون أكثر الفرقة الواحدة تكون أكثر من الثنتين وسبعين فرقة إذن اللازم الذي ظنه بعض أهل العلم أن أولئك من ذلك أن أكثر الأمة في النار هذا باطل ليس صحيح مع مصحيح لأن كونها ثنتين وسبعين فرقة لا يلزم من ذلك أن تكون أكثر من الفرقة الواحدة كما مثلنا لكم مثالا يدل على ذلك إذن الصحيح أن المقصود بهذه الأمة هم المسلمون فقط أما الفرقة التي تكفر لا تعد من الثنتين وسبعين فرقة ثم هؤلاء ليسوا مخلدين في النار وهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم لكن المهم هم في الدنيا من أهل الضلال ومن الذين يستحقون دخول نار جهنم ثم في الآخرة إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفعنهم المهم عندنا نحن أن نفهم من هذا الحديث أن هناك فرق تستحق عذاب جهنم وهناك فرقة واحدة هي الناجية من هذا وأن هذه الفرقة هي التي التزمت بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ولم تخرج عن تلك العصول التي كان يلتزمها هؤلاء رضي الله عنه وأرضاكم نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الطريق وأن يجنبنا البدع والضلالات والحمد لله نكتفي بهذا القدر صلى الله لنا ولكم التوفيق والسداد.